ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء, ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب و ا ل و س و ع ه ا ل ن ا ب ل ف ي ذ ل ك ل آ ي ة ل ق و م يتفكرون وسخر ل ك م ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل س م ا و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت بأمره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 ل ت أ ك ل و ا منه لحما ط ر ي ا وتستخرجوا منه ح ل ي ه تلبسونها وترى الخلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 واذا قيل لهم ماذا انزل ربهم قالوا قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يطلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر َََ الذين ََِّ من ِْ قبلهم َِِْْ ف َ أ َ ت ى الله َُّ بنيانهم ََُُْ من َِ القواعد ََِِْ ف َ ق َ ر َّ عليهم ََُِْ السقف َُ من ِْ فوقهم َِِْْ و َ أ َ ت َ ا ه ُ م ُ العذاب ََُْ من ِْ حيث َُْ لا يشعرون ََُُْ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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ن ولا اباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا من دونه من شيء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 ف س ي ر و اسماء في الأرض فانظروا كيف الأرض كان عاقبة ا الله الحسنى يهدي من يضل وما لهم من ناصرين لهم لا و ع د ا ع ل ي ه ح ق ا و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن ل ي ي ب ن ل ه م ا ل ذ ي ي خ ت ل ف و ن ف ي ه وليعلم ا ل ذ ي ن ن كفروا أ ه م ك ا ن و ا كاذبين إنما ق و ل ن ا ل ش ي ء إذا إذا أردناه أن ن ق و ل له كن ف ي س و ع ه النابلسي ذ ي ه للعلوم ه من ب د ما ظ م ن ن ب و ئ ه في الاسلاميه د ن ي ح ن و ل لو ل آ خ ر أكبر ة كانوا ي ع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 وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض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 ر ب ك موسوعه ل ر ؤ ف رحيم ل إلى ما خلق ل م ما يروا ا من شيء يتفيأ ظ ل النابلسي ه ع ن يتفيأ ظ للعلوم ا ه ن ا الاسلاميه ش م ج د ل ه وهم د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 ليكفروا بما ا ت ي ن ا ه م فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه موسوعه م النابلسي للعلوم و ا ل ا س ل و م من س و ه م اسماء بشر به أ ي م ك ه هون على أ يدسه في ل ألا ت ر ا ا ب م الله يحكمون ذ ي يؤمنون ن لا بالآخرة مثل السوء و ا ل م ث ل الأعلى وهو العزيز ل ا وهو ح ك ي م ل و ي ف ض ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ظ ل م ه م د راتب النابلسي ويجعلون لله موسوعه ا ي ك ر ه ن وتصف أ ل م النابلسي ك ذ ب أ لهم للعلوم ا جرم أ ن ه مفرطون ت الاسلاميه ن إ م ن من قبلك فزين ل ه م ا ل ش ي ط ا ن أ ع م ا ل ه فهو م و ل ي ه م ا ل ي و و م للعلوم ه ذ ا ب أ ي م ا أ ن ز ل ا س ل ا ل إلا ت ب لتبين ه م إلا ل ت ب ي ن م و فيه و ع ه النابلسي و م و و للعلوم الاسلاميه لآية ل ق و م ي س م ع و ن وإن لكم في النابلسي أ ع م ع ر م مما للعلوم الاسلاميه ر ب ي ن و ن ث م ا ل ن خ ي موسوعه ا ح س ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ربك ل ن الجبال ومن الشجر ي ع ث موسوعه ك ن النابلسي للعلوم ن ا ل ا س ل و ا ن ه ف ي ه شفاء للناس في ذلك لآية ذلك ل ق و م ي ت ف ك ر و ن و ا ل ل ه النابلسي ل ل ع ل ي م ا ل ا س ل ل ه ع ي م ق د ي ر فضل ض ب ع ك موسوعه ع ض ف النابلسي ذ ي ف ض ل و ل ل ع ل ى م الاسلاميه م ك ت أ ي م ن ه فهم فيه م ج ح د و والله جعل ل ك موسوعه من ن أ ك م أ ز النابلسي و ج ع لكم م أ ز و ج ك م ل ل د ل و ر ز ق ك م من ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ل م ي ه ا س م ة ء الله ي ا ل ح و ن ويعبدون من ل ه م رزقا ا ا من م ل س و ا والأرض شيئا, شيئا ولا ي س ت ط ي ع و ن فلا ل تضربوا ل ه ا ل أ م ث ا ل إ ن ا ل ل ه ي ع ل م وأنتم ل ا ت ع ل م و ن ضرب ا ل ل ل ه م ث ا عبدا م م ل و ك ا لا ي ق د ر على شيء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 و ل ل موسوعه ا ل النابلسي أ ر و للعلوم ر أو هو أقرب إن أ من ا ت ك م ل ا ت ع ل م و ن ش ي ئ ا وجعل م ي ه م و س و ع و النابلسي للعلوم الاسلاميه إ م وَاللَّهُ جَعَلَ ك موسوعه مِنْ ب ي ت ك م ك ن ً ا ج ل لَكُمْ مِنْ ن ج و ا ل أ ن ا ب ي و ت ً ا ت س ت خ ف ي للعلوم الاسلاميه م ومن و أ ص ا ا و أ و ب ا ر ه ا و أ ش ع ا ر ه ا أثاثاً ومتاعاً إ ل ى ح ي ن فالله جعل ك م مما خلق ل و ا و ج ع ل لكم من النابلسي ج ب ا ل أ ث ا وجعل لكم تقيكم الحر ر ا للعلوم تقيكم الاسلاميه ك م موسوعه النابلسي ع ي ل ا ا غ ل م للعلوم ن الاسلاميه ك وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيد و موسوعه النابلسي و للعلوم ا ل و ا ق ا ل و ا ر ب ن ي ه أ ض ل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 و ه د موسوعه ر ا ل ل م م س ي ن إن ا ل ل س ي أ م ر ب للعلوم د الاسلاميه إ ح س ن و إ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 اما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم, فتزل قدم بعد ثبوتها و ت ذ و ق السوء بما صددتم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 إن ك م و م و ع ه النابلسي للعلوم ا عند ا ل ل ه ب ا ق و ل ا م ي ن ص ب ر و ه بأحسن موسوعه النابلسي للعلوم ه و ؤ م ن ا ل ح ي ه ا ة طيبة و ل ا ز ي ه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 س ل ط ا ل د ك ل ن ا ب ل س ي ب ا ل ح م و ي ث ب ت النابلسي ذ ي آ م ن و وهدى و ل م ل م ن و ل ق د ن ع ل م أنهم و م الاسلاميه م وهذا لسان عربي بالكفر ل ف صدرا ع ي ه موسوعه غضب من الله ل النابلسي ب عظيم ذ ك ب أ ه م ا ا ا ة ل د ن ي ا ع ل الآخرة و أ ن م الاسلاميه ي ل ن عليهم و س م ع ه م و أ ب ص ا ر ه م و أ و ل ئ ك ه م ا ل غ ا ف و ن ل ا جرم أنهم ف ي ا ل آ خ ر ة ه م ا ل خ ا س ر ربك و ن إن ثم ل ل ذ ي ن ا ر و ا م ن فتنوا بعد ما ج ا ه د و وصبروا ا ربك إن م ن ب ع د ه ا لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس يوم رحيم تأتي ت ج الله د عن نفسها وتوفى ك نفس ما عملت و م ل ا ي ظ ل م و ن وضرب الله م ى كانت م ن ة مطمئنة ي أ ت ي ه النابلسي رزقها للعلوم الاسلاميه ف س م ا ء الله الحسنى الله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 واشكروا نعمت الله إ ن كنتم اياه تعبدون إ ن م ا حرم عليكم البيت والدم ولحم, ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا الله عاد فإن الله غفور ر ح ي م و ل ا ت ق و ع ه ا ل ن ت م ا ل ك ذ ب هذا ح ل ا وهذا ل حرام ل ت ت ف ر و ا ع ن ا ل ل الكذب إن الذين ه إن ي ف ت ر و ن عن ا ل ل ه ا ل ك ذ ب ل ا يفنحون ص ن ا عليك م ن قبل و م ا ظ ل م ن الله ه م و ك كانوا ن أنفسهم إن الحسنى بعدها لغفور ر ح ي م إن إ ب ر ا ه ي م ك النابلسي ن أمة ق ل ل ع ل ن م الاسلاميه اجتباه و ه ه د ا صراط إلى م س ت ق ي م و ت ي ن ا ه في ا ل د ن ي ا حسنة وإنه ف ي ا للعلوم الاسلاميه ص ل ح اسماء ا ل ا ه ي م ح ن ي ف ا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 و ج ا د ل ه م ب النابلسي ت ي هي أ ح س إن ربك هو أعلم بمن ضل عن ب ل ه وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن ع ا ق ب ت م ف ع الاسلاميه ق ب ب م ب موسوعه النابلسي ب ر وما للعلوم ي ه م ل ا تقفي ضيق م الاسلاميه يمكرون إ ل ن م محسنون